13. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك ألو يا يوسف أين أنت؟ تفضلي يا والدتي أنا في صالة الرياضة تعال إلى البيت سنتناول الغداء عفوا يا والدتي بعد صالة الرياضة سأذهب إلى المكتبة بجانب الجامعة لكن أنت مريض ويجب عليك أن تستريح يا يوسف لا تقلق يا والدتي أنا بخير إذن لا تتأخر يا يوسف مع السلامة إلى اللقاء يا والدتي